nyama ambayo ilikuwa mpande ili uje pamoja na sisi kule Tabuk tume na muuliza swali hili kwa hivyo hapa ndipo tulipo simama wa ikhwan kwa wale ambao wanakumbuka haya maneno katika darasa iliyopita tulisimama katika hili swali tume alayhi salatu wasalam akimuuliza ka'b bin malik ma khallafaka alam takun qad ibta'ata dhahrak sasa yanatoka majibu ya ka'b bin malik majibu ya ka'b bin malik akimwambia mtume alayhi salatu wassalam anamwambia ya rasul allah wallahi laqad ra'aytu anni law jalastu 'inda ahadin min ahli dunya law jalastu 'inda ahadin ghayrak min ahli dunya ya rasul allah ka'b malik amwambia mtume alayhi salatu wassalam ewe mtume wa mwenyezi hukwa kiapa law kama جلست عند احد غيرك من اهل الدنيا لو كما ningelikuwa nimekaa mbele ya mtu mwingine asiyekuwa wewe katika watu wa duniani la ra'aytu anni kharajtu min sakhatihi biudhr mimi ningaliweza kutoka katika hasira yake kwa udhur si kama maana inaelewa kai afwan كعب المالك امامبيا متومي عليه الصلاه والسلام انتو مقدمه انتدكشن ياا له من نينه اتكاو ييسمع بسبب منينه اتكاو ييسمع ان منينه مزيتو ساسا انتو مقدمه كوانز امبيا متومي عليه الصلاه والسلام لو كما نينغليكو نيمكا ساسا هيفي مبهله يا متو موينينه اسييكوا ووي يا رسول الله لا رايت اني خرجت من سخطه بعذر Ningalijua njia ya kutoka katika hasira zake Kwa uudhuru ambawa nitampata Kwa nini asema ino haya Ka'a bin Malik? Anasema lakad uutuitu ujadala Kwa sababu mimi nimepewa ujuzi Na nimepewa uh, fahamu ya kufanya kuyihia katika mijadala Anakusudia Ka'a bin Malik Kwamba anakipaji Allah subhanu wa ta'ala mempa kipaji chenyewe yani ni cha kuingia katika majadiliano yani leo wataingia katika mjadala na mtu yeyote wa kawaida wa ulumwengo ni rahisi zaidi Kaab bin Malik kumshinda katika hoja Allah subhanahu wa taala alimpa kipaji hicho huwezi kumshinda kirahisi katika hoja atakupeleka hivi atakupeleka hivi wewe kila ukijaribu huwezi kumshinda ndio mwambia mtume alayhi salatu wasalam لقد اعطيت ماذا جدل مimi nimepewa kitaji cha kuweza kujadiliana na mtu sasa lau kama narudia maneno haya ekhwan ile ipate kufahamika amwambie mtume alayhi salatu wasalam lau kama ningalikuwa nimekaa sasa hivi mbele ya mtu mwingine asiye kuwa wewe katika watu wa dunia la raitu anni saakhruju min sakhatihi bi'udhq laqad u'titu jadalat walakinni wallahi laqad alimtu la in حدثتك اليوم حديثا كذبا ترضى به عني لا يوشكن الله يسخطك عليك وان حدثتك حديثا صدقا تجد علي فيه اني لارجو فيه عقب الله عز وجل كابل مالك ساسا ابعد يا كوتو او تانغوليزي sasa anaingia katika utangulizi wa pili bado hajatoa majibu yake anatengeneza nini anatengeneza hoja na utangulizi mbele ya mtume aleyhi salatu wasalamu hakuingia direct katika jwababu tuma alimuuliza swali ma khallafaka alam takun qad ibta'ata dhahrak hadha sual an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jawabuka bin Malik haikuwa moja kwa moja qaddama li hadha al-jawab muqaddimat ili yale majibu yanapoingia yaweze kuwa yana mahali milal i'rab yanaweza kukubalika kwa mtume hadi salatu wasallam kwa hivyo utangulizi wa kwanza amwambie mtume wetu sallallahu rabbi wasallamu alayhi laungalikuwa sasa hivi nimekaa kwa mtu mwingine asiyekuwa wewe ya rasulullah min ahli dunya la raaitu anni kharajtu min saqatihi bi'udhrin laqad u'titu jadala hiya muqaddima ula al muqaddima thania يا ابو لقعب بن مالك ولكنني والله لقد علمت او علمت لا ان حدثتك اليوم حديث كذب وتغليسوا بي اما اميت امه عليه الصلاه والسلام ميمي ولكن كل هو الكوي والمambo ان كوا حقيقه اني ميمي كوا حقيقه علمت نمه جوا لا ان حدثتك اليوم حديث كذب هي سيكو يا leo nao ningalikupa au naweza kukupa sasa hivi maneno ambayo sio ya kweli lao nikikupa habari au hadithi ya urongo tarma bihi anni ili nipate kukuridhisha na wewe uniridhia la yushkanallahu yuskhituka alai lakini faida yake itakuwa nini faida yake ni kuwa mimi najua jambo hili kwamba allah subhanahu wa taala layushkanallahu yuskituka alayya atay Allah subhanahu wa ta'ala atakupa khabari ambao itakuwezesha itakufanya wewe unichukie mimi baada ya siku ya leo chuki ambayo mimi sitoweza kuistahimili iwapo nitakupa maneno au hadithi ya urongo ili upate kuniridhia wa in hadastuka haditha sitqin tajidu alayya fi lakini lao ukikupa maneno ya ukweli tajidu alayya feehi ay taghdab alayya mtakupa maneno ya kweli lakini maneno haya ya kweli yatakuwa ni mazito na yatakudhi utakasirika wa inni la arju feehi uqba allah azza wajalla lakini maneno haya li, biha, uta, ya kweli ambayo mimi nitakwambia pamoja yanakuwa uta utaudhika ya rasulullah na utakasirika Na utakua nakiju katika nafsi yako juu yangu Mimi Kaab bin Malik Pamoja na haya yote Inni ila arjuu fihi Rukba Allah Mimi na taraji Kuwa ni takuenda kukuta Musho mzuri na malipo mema mbele Allah subhanahu wa ta'ala Rukba Allah Ay al-raqiba al-husna Inda Allahi azzawajal Kwa hivu akatoa hizi Mukaddimatay Asha toa utangulizi wa kwanza Akatoa na utangulizi Wapidhe تجويدها بالي مفهومه ايخواتي. كما لو نتكلم يا مننوا يا عرونغ يليه يطكني رضيه لا يشكن الله عن ايش يسخطك علي وان حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لا ارجو فيه عقبه عقبه الله عز وجل. ساسا نتاجه ماجيب. انا اسمع والله ما كان لي من عذر <effect> <calculated> very simple forward, when you say, open أكماميا متومي يا رسول الله ما كان لي من عذر ميسكو نعذروت تخلفت عن الرسول ما كان لي من عذر يا ابي والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك سكواني قوه ننا قوه زيدي ناني نانفسي زيدي يا كوينجيا داخل فيت Kuliko safari hii ambayo mimi si kushiriki na wewe Ndiwe likuwa wakati ambayo likuwa na nguvu zaidi Na likuwa na nafasi zaidi Alikuwa na rahi ila taini, bili Badala rahi ila moja, kipando kimoja Alikuwa na vipando viweli Nafasi alikuwa naayo kubwa zaidi Kuliko safari zilzo pita Lakin na huu takhallaf Jawabu njuhi Alamambia mtume halehi salatu wa salamu نوامضي نيواناني وامضي يوم تطوب هاي منيلو يا اخوان قبل ان جسونgea mbele tunachukua mafunzo ambayo wanazoona wa hadithi wanataja katika mafundisho ya hadithi au ma yastafada min alhadith au adurus almustafada min hadha alhadith ni mambo manne yafuatayo sikizeni kwa makini jambo la kwanza katika kipande hichi cha hadithi ambayo amba tumekisoma leo sasa hivi kuanzia pale tulipoanza mpaka kufikia hapo wanazuoni wanasema fihi bayan mahabata au haibati nnbi sallallahu alayhi wasallam fi qulubi sahaba maneno haya kwanza yanathibitisha funzo la kwanza yanathibitisha haiba na makam na cheo نا كيكو اللي كانوا ناشو صحابه جوي يا متوم عليه الصلاه والسلام لو كنت عند غيرك من اهل الدنيا عند غيرك من اهل الدنيا فلهو هي ني كونيش كوا صحابه ومتوم عليه الصلاه والسلام واللikuwa هاواملياننا المتوم صلى الله عليه وسلم كما كواملياننا ووت ونجينا وكوايدا لماذا ما الفرق الفرق في الهيبه al maqam al sharaf al khauf min al nabi sallallahu alayhi wa sallam ile khauf walikuwa nayo na ile haiba na sharaf kwa ile manzila yake ilikuwa kubwa kabisa mtume mtume sallallahu alayhi wa sallam baka sahaba wengi baadhi yao kina Abdullah ibn Amr ibn al As dawa ginayo na nasema ilikuwa huwezi kumwangalia mtume sallallahu alayhi wa sallam hivi moja kwa moja uso kwa uso أو ماخو كو ماخو يلكو سي رئيس بسبب يا اله هيبه اللي يكون nayo. بمغا كومواغاليا متوم صلي الله عليه وسلم ها وجها بوجه يلكو كو صحابه رسول الله صعب عليهم. بسبب هذه الهيبه وبسبب هذا المقام وبسبب هذا الشرف الذي منحه الله سبحانه وتعالى اياه الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك aladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak tumelikuwa na haiba kubwa e ahwan haiba kubwa sana ndipo kaka sahaba ka'b bin malik ana kaa mbele yake amwambia lao mimi hichi kipaji chote nilicho nacho huu uzungumzaji wangu kwamba naweza kuzungumza mjadala na kuweza kujadiliana na mtu kwa vizuri na sira hii si mtu kunishinda katika mjadala na sira hii si kukosa udhuru kumpa mtu mimi udhuru لكن مبلى المطوم عليه الصلاه والسلام لا تومسي كما mtu mwingine law kuntu inda ghairika min ahli ad-dunya law kama ningekaa mbele ya mtu mwingine asiyakuwa wewe katika watu wa duniani hili ni funzo la kwanza ya ikhwan funzo la pili katika maneno haya anna ala al-muslim an yaltamisa ridha Allahu azza wa jalla wa in tartaba ala dhalika sakhatu nnas ni kwamba mwanadamu mwislamu anatakiwa saa zote atafute radhi za Allah subhanahu wa ta'ala hata kama itampelekea katika kule kuitafuta hizo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala itampelekea yeye yachukikiwa na watu dai maneno ya kuan ni muhimu kesikizeni kwa makini anna ala almuslim an yaltamisa رضا الله سبحانه وتعالى اي مرضات الله وان ترتب على ذلك ايش سخط الناس هذا هو الدرس الثاني مسلم unatakiwa wewe unapokuwa katika khayari mbili umridhishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au uridhishe binadamu unapokuwa na hizi khayari mbili mafundisho ya uislamu nahaju nabiyye sallallahu alayhi wa sallam min khilal ta'lim alquran wa sunnati nabiyye alayhi salatu wa salam an turdillah azza wajal wa muridisha allah subhanahu wa ta'ala sikum lidisha manada na hii inajitokeza wazi katika maneno ya ka'b bin malik alipomwambia mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam لَيْنَ حَدَّفْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرُضَى بِهِ عَنِّي لَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ أَنْيُسْخِبَكَ عَلَيْهِ وَعَذِكَ بِسَ Kwa hivu hii ya ikhwan ina tukumbusha na sana zote tunatakiwa sisi kama wa islam tuweke manilu haya katika fahamu zetu kuna kuridhisha Allah subhana wa ta'ala munyezi mungu na kuna kuridhisha binadamu wakati mambu haya mawili ya napogongana اذا تعارضا هذان الامرين هي كمرضي ش الله هي كمرضي من الادام لازم يتبدي واحد و مخالف بس اذا كان مخالف من منادمو سي الله سبحانه وتعالى وان ترتب على ذلك سخط الناس حتى كما يتوقع لههوا watu kukuchukia watu wachukia watu watakasirika وكاسريكي watu wataudhika wataudhike واوديك لكن في سبيل ما في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى. منن هذا ان تلي مع مكظو فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكاله الله الى الناس هاي منين ينطلي مكازو معنى هاي اللي احنا بنزومزها هسه هيفي حديث عائشه رضي الله عنها وقد اختلف العلماء في رفعه ووقفه انا اسمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Ni msikio mtume aliye salatu wasalamu akisema manil tamasa ridha allah bi sakat in nas yule ambaye atatafuta radhi za allah subhanahu wa taala hata kama itampelekea watu kuchukia hata kama itampelekea watu kukasirika na kudhika kafahu allah muona ta nas allah subhanahu wa taala ndiye atakaye kuchukua dhamana atamchukulia dhamana ya yale maudhiko ya watu yani yale maudhiko ya watu hayatamdhuru watu waudhike watakaoudhika watu wakasirike watakavokasirika watu wamchukie watakavomchukia nakinallahu subhanahu wa ta'ala huwal ladhi yatawalla fa inallahu subhanahu kafii allah ndiye atakayemtoelesha anasema kafahullahu mu'nata an-nas allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza na atamlinda na yale mambo ya watu zile kei za watu yale maudhiko ya watu zile chuki zao zote wanazomchokia la yadhurruhu shay'an dean allah subhanahu wa ta'ala qad tawallah wa man iltamasa ridha an-nas na yule ambaye atafuta radhi za watu بسخط الله لكن اكو كم شكيز الله سبحانه وتعالى يعني اتك كرذيشا منadamu كسكوله كم رضيشا بنadamu ينمpelekea امذي الله سبحانه وتعالى ثم عليه الصلاه والسلام اسما وقال الله الى الناس بس هي النقطه ذي الله سبحانه وتعالى همسكميزا و همظرميزا معواط فيل اتكفمفنيا wale watu بس ديو اتكفيو atakavyakuwa au yatakavyokuwa matokeo yake yani hakuna allah subhanahu wa ta'ala kumsaidia wala kumlinda wala kumhifadhi hadi hii riwaya inda tirmidhi wa fi riwayah inda ibn hibban fi sahihi qala alayhi salatu wa salam hadithi hii lakini kwa riwaya nyingine ambayo imekuja katika sahih ibn hibban hii riwaya tumeitaja iko katika jami' سنة الترمذي رحمة الله تعالى عليه كتك رواية نجينا ابن حبان من التمس رضى الله بسخة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس يولي أنبائي أتتفوت راذيزة الله سبحانه وتعالى هاتا كاما يتنفلكي واتكم جكيا نواتكم كسركيا رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى تقول رذيناي wa arda an-nasa an najua kwamba allah subhanahu wa taala atakua ipo radhi naye vile vile allah atawafanya wale watu waliomchukia na kumkasirikia vile vile wamridhia haya ni mambo ya munyezungu subhanahu wa taala na yafanya wewe huwezi kuelewa au kufahamu inafanywa vipi wa maniltamsa riban nasi bisakhati allah na yule ambaye anatafuta radhi za watu lakini katika hiyo kazi au katika mambo hayo ya kutafuta radhi za watu inakupelekea wewe kumudhi Allah Subhanahu wa Taala na Allah Subhanahu wa Taala kuchukizwa na yale unaoyafanya sahit Allahu anhu wa askhata an-nasa anhu Allah Subhanahu wa Taala atachukizwa na watu nao vile vile itawapelekea kuchukizwa na huyo mtu pamoja na kwamba pale mwanzo yeye atafuta kuwaridhisha wale watu lakini mwisho wake na natija maadamu allah subhanahu wa taala sakhita an hadha al insan fa innahu yaj'alun nas kadhalika yashatun anhu bila bilha allah subhanahu wa taala tawafanya watu hawa wamchukia haya maneno ya mtume alayhi salatu wa salam ambayo tunayapata kutokana na mafundisho haya ni hadithi hii ya kaab bin malik kitu ambacho tunakibeba katika fahamu zetu tunakwenda nacho Tuna kunda nalo jambu hilo nyumbani zetu, Na risale ambayo tuwebeba katika famu zetu Sao zote tuwe nayo Annabitagi ya ridha Allah ya azawajal Tutafuti ya zarazi za Allah subhana wa ta'ala Usipale tabu Katika kuangalia angalia Na katika ku, kujibidisha kumridisha mwanadamu Laa turuthi il nasa Laa turuthi il basharu لان رضا الناس غايه ايش؟ غايه لا تدرك. كل رضى الانسان ني جambo ambalo haliwezekani. Wezu kuridhisha binadamu. Huwe taridhika, huyu ataudhika, huyu ataridhika, huyu ataudhika. Utaridhisha wangapi? Wezi. Kwa hiyo ijal daima mizanaka fi ridha huwa an turidi Allah 'aza wa jall. Mizan yako katika ku katika mambo ya kutafuta radhi ni kuitafta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu makikando au vike akasirike afurahi aone raha awe na ajambo katika nafsi yake huwa wao nafsi yake wewe una himaya na una hifdh ya Allah subhanahu wa ta'ala kafaru Allah maunata nas na huyo wa pili anasema ثم عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وكاله الله إلى الناس بريني صوم الله بي صوم الله تاتو يا إخوان نلتو كمانا لما ننهاية أن الإنسان يجب أن يكون صادقاً مع نفسه قبل أن يكون صادقاً مع الناس لأن المخادعة يجب أن يكون صادقاً مع نفسه من اعظم اسباب الخذلان نظن ونسما في كتابه هذا المنن نتمطى الفونزه الثالث نال له اني قومه مونا ادم مسلم يجب ان يكون صادقا مع نفسه ان اتكيو ااوي مكويل اولا في نفسه قبل ان يكون صادقا مع الناس قبل ان يكون مكويله مع الناس لان المخادعه بسبب مambo ya muhadaa mambo ya kinyume mambo ya kwenda kinyume na mambo ya kwenda kichini chini min aazami asbab al khayalan ni moja kati ya sababu kubwa za mtu kuwa ni mkwevu hana maana hii ayahwan ndani ya somo hili tunakumbushwa eh barurati an yakuna al insa sadigan fi nafsihi wa ma nafsi uwe mwkweli katika nafsi yako na juu ya nafsi yako hadha katika kuwa na ukweli uwe na ukweli katika nafsi yako fi nafsik wama nafsik usifanye mambo au usifanye kitu kwa ajili ya kwamba watu waone kwamba wewe ni mwkweli la kun sadiqan ma nafsik kun sadiqan ma nafsik kama alivyokuwa ka'ab bin malik radiyallahu alayh kana sadiqan ma nafsihi thumma asdaq an nabiy sallallahu alayhi wasallam فقال فاجمعت صدقه دي بو هابو نكاموا كوا مكو يلي مبي امتومه صلى الله عليه وسلم الدرس الرابع صومله 4 او فوزله 4 لو توكمان المننو هيا ا كماليزيا فيت كا هي سيهم وناسمه ونازوني ان المسلم ينبغي ان يكون دائما راجيا لعفو الله عز وجل مسلم وصا زوتي اتاتيو اوي انا ترجي عفو ونسامحه والله سبحانه وتعالى مهما عظما ذنبه نمنا يتكاوىكو ذنبكني كبوا نمنا يتكاوىكو ما ذنبياتكني منين يجيب ان يكون راجيا لعفو الله اتاتيو اوي يترجي سازوتي مسامحه ورحمه ذا الله سبحانه وتعالى سازوتي Manenu no haya, vile vile ya kowazi, katika manenu ya Kaab bin Malik, radhi Allahu anhu, aliposema, wa inni ila arjuu fihi uqba Allahi azzawajal. Nimi nataraji, tali intakapo kuambia ukweli ya Rasulullah, ni takuwa ni mepacha aakiba nzuri, na aakiba husna na mwisho mwema mbele Allah subhana wa ta'ala. Famoja na kuwa ajua, Kaab bin Malik kuwa, kosa alililifanya ni kosa kubwa. Kosa kubwa malifanya. لاشك في ذلك لكن pamoja na hayo yote tayaqana fi nafsi anna au tayaqana fi nafsihi an yakuna rajian li afi Allahu azza wa jalla alikuwa na yaqini katika nafsi yake kwamba atakuwa awe na rajaa na matumaini ya kutaka msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala haya masomo mnna ya ikhwan tuyaweke bizuri katika fahamu zetu leo mwanadamu anaweza kuwa kuna madhambi ameyafanya amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia hii au nyingine kama kawaida ya mwanadamu ya ibadi innakum tahtiwuna bilayli wan-nahar wa ana afiru dhunuba jami'a kullu ibn adama khata wa khayrul khata'in tawabun mwanadamu anakosa mwanadamu ana madhambi mengi mengi hakuna mwanadamu anaweza kusema mimi sina madhambi mimi ni msafi au akajiona kwamba yeye ametakasika hadha kalamun batilun marjudun alayhi manabam na sunza maneno kama haya ni safi majinun utruko kila mwanadamu mwenye akili yake anajua kwamba yeye anakosea anakaa wakati anapokaa faragha peke yake anakumbuka na anakuwa na matarajio ya afu Allah hazza wajali msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Tunakwenda mbele afa baada kusoma maneno haya na kupata haya mafunzo manne na kusonga mbele kidogo mimi sijui yeye kama mko sawa niendelee au nataka tutoe ruhusa afa nasemaje abd alrahim tuendelee sawa sawa tuko nganga kabisa mashaallah fain arasema kaab bin malik faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasa jawabu ya kaab bin malik imetoka kaab bin malik hachakuwa mkweli na mtume alaihi salatu wasalam أَحْشَمْ وَإِلَيْزَ أَوْ قَيْلِ وَمَامُبُ أَحْشَمْ وَإِلَيْزَ أَجَوَبُوا يَاكِ أَوْ يا قَيْلِ هذا هو الجواب يا رسول الله والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قد أقوى ولا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ هذا هو الجواب صادق مع نفسه صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم أعودكم فيجر حسينتك مجيبوا انتم صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله mtume akamwambia amma hadha faqad sadaqa wanenawa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliyasema kwa sauti ili watu wasikie amma hadha ama huyo anamshiria kaab bin malik faqad sadaqa amesema ukweli watu wakasikia yale yaliyopita yaliyozumumzo baina yake na mtume watu hawakusikia lakini hii jawabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam watu wakaisikia ama hapa hapa tu sadaka ama huyu amesema ukweli sasa mtume anampa hukumu amwambia faqum hatta yaqdi Allahu fik simama mada zako usubiri mpaka atakapoleta hukumu Allah subhanahu wa ta'ala hukumu au hukumu atakapoterem insha Allah subhanahu wa ta'ala kokuhusu au kokuhusu jambo hili ambalo limepita faqum hatta yaqdi Allah ha fik simama uende mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapoleta hukumu yake kokuhusu tukapamoje wafani kabla Malik akasma قاوندكا اشفيوا جواب انتم عليه الصلاه والسلام اكسماما هنا ثاني مزغومزو اشماليص اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك اليف طوكا انا كنا ذيكه ساس انا نسمع كعب الماليك مساره رجال من بني سلامطه فتبعوني nilipokuwa nenda ni zangu sasa natoka nikiangalia hili na kutaja jamaa waliifuata wanaotokamana na kabila la Bani Salama jamaa waniandama wanifuata tamam yaa ya, ikhwan faqalu wakamwambia Ka'b bin Malik a'ajasta ان تكون اعتذرت الى النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك هيا منينو ينطوقا كواطو بني سلاما ونمبيه كعب بن ملك ونمبيه اجاستا ان تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك وامير كعب بن مالك ووي امشندى نا كنتك عذره تقومتume صلى الله عليه وسلم كاما فيلي والي جماع ولي وباكي عيوما ولتاكا عذر ناو فيلي فيلي يعني ونقصرية والي ونفك ويو يمبونه كتاك عذر يعني كتدانك لكوزوية كهب المالك ناويوي فيلي فيلي ومب عذر باليامتومة صلى الله عليه وسلم كاما ولي بيو عذر والي مخلفون بما اعتذر إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوى نمبا حجا و يجي ينيwa namwambia faqad kana kaafika dambaka istighfaru rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dambaka mafhoolun bihi muqaddam istighfaru fa'il mu'akhar ili kuwa ina kutosha leza wewe kufuta madhambi yako msamaha wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuomba msamaha sasa hapa mtihani unaanza Bera Kaab bin Malik. Ni ya Shamaliza kazizi yake na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukweli ashamwambia chapta afanya nini chapta afungwa. Mazungumzo yamamalizika. Ma baina hu wa baina nabii sallallahu alaihi wasallam intaha. Baina yake na baina mtume mambo yamekisha. Sasa wanatokea watu katika kabila la Bani Salama wanaanza kufanya uchochezi. Wanaanza kumshawishi Kaab bin Malik kumwambia ajasta anla takuna ihtadharata ila rasul allah sallallahu alayhi wa sallam bima bima atadhara ilayhi almukhallafun fa innahu faqad kana kafika dhanbuka istighfaru rasul allah sallallahu alayhi wa sallam wewe ilikuwa yakutosheleza mtume akikuombea msamaha mambo kisha wewe cheza na msamaha wa mtume bwana sasa hapa هي منن يكان انزعكم تتيزا كعب بن مالك. يكان انزعكم تتيزا كعب بن مالك نا هي اشطوك المسجدين. اشوا찬 انا نبي صلى الله عليه وسلم. انا سيم كعب بن مالك فما زالوا يؤنبونني. حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي. Hawa Hawa Hawa kuendelea huwa Al Fi jamaa kuni Kuni kuni sahali somea somea ನೂನಿಪ يعني كل هاينا يهوجع كن ينبيع هاي منينونا يكريري يويانغو ما زاليه أنيبونني وكاويني ليه كوني شويش كوني شويش كوني شويش أنا سيما كعب المالك حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي مبكئك في كيه دراجة أي كيه حدي نلتاكا ساسا كرودكم صلى الله عليه وسلم نيندي نكايتنغوه من نويانغو Ni mwambia mtume mimi wana ilikuwa pale Na sema urongo Kwa pamuwa ya ya <gulia> fari Faukezi banafsi Nene ni kajikazi bisha Yani anakusulia Kulingana na yale maneno ya Ya watu wakabila gani Bani salama Wakamsha wishi, wakamsha wishi, wakamsha wishi Mbaka ikampelekea kaha bin malik Ikafika hadi na daraja ya kufikiria Na aka Weka katika fahamu yake niya ya kurudi sasa. Kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya endi ya kamambia ya Rasulullah, anamakuntu sadiqan maaga. Misikuwa mkweli, mkweli nikomba mimi niko naudhu. Naudhu rwangu likuwa ni hivi, na hivi, na hivi, kwa hivu nisamehe, ni umbe msamaha. Katika haya maneno ya kwan, chuna pata mafunzo mawili au matatu. Funzo la kwanza. Istighfaru al-Nabiyye sallallahu alayhi wa sallam alilmuminim Msamaha wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wa uwaminim Hihili jambo watuengi hawajui Lakini wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam alpakuwa hai Watu wa kifanya makosa Kur'ani ili wataka Wanapakuenda wa kutaga kutubia Wanakuenda mbeli mtume sallallahu alayhi wa sallam Wanawamba msamaha alafu wanaomwomba mtume sallallahu alaihi wasallam awaombe msamaha kwa allah subhanahu wa taala. Tuko pamoja katika maneno haya. Hai. Tutoi dalilika kwa Quran ambayo inathibitisha kwa maneno haya ni hivi ambavyo tulivyosema. Madha yaqulu allahu aza wajal fi surati an-nisa. Hah? Mwanzo ماذا آية؟ أمين؟ نعم شيخ أيوة ولو أنهم إذ جاءوك هل تركفت ماذا أي آية؟ ماذا ترك؟ أحمد ها بداية الآية إيش؟ إنشاء ما هو في حصان القرآن؟ ما هو آية؟ لا إيه آية. إيه آية ما هو أي آية هي آية لبصومة لساوة لكن اسم ماذو أك لا اسم ماذو أك ولو أن نعم أحسنت بارك الله فيك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاعك بإذن الله ولو أنهم إذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد لو الله توابا رحيما ولو انهم اضلموا انفسهم فارجعوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول استغفروا الله يعني وكا نؤمن الله سبحانه وتعالى امسامح واستغفر لهم الرسول نمتوم عليه الصلاه والسلام ليه ليه كا نؤمن امسامح فايوا جامل نمتوم الصلاه والسلام كا نؤمن واو مين امسامح ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikariri mara kwa mara katika Qur'ani tukufu wala sio hapo pekee kanani ya sura an-nisa katika sura mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala ana kariri jambo hili kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaoombea waumini msamaha fa'lam annahu la ilaha illa Allah hii ni sura at-taha muhammad fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfirtu li dhanbika وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وللمؤمنين والمؤمنات فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله وهو اذكروا نيجي يا اخوان ذا ثبوت وش مهمنا مقام يا امت المؤمنين صلى الله عليه وسلم قوموا بها واؤمنوا واسلموا هنا الجمله اللي كانت jambo la pili katika maneno haya fihi bayan dawri almuharridin fi alislam katika uislamu kuna sehemu au kuna kipengee cha watu ambao wanaitwa almuharridun almuharridun ni watu wa kuchochea watu wa kuchochea falyambaghi lilmuslim an yakuna ala hadarin min at-tahridh kwa hivyo kama wanavyosema wanazoni wala maul hadith wanasema fa yambaghi lilmuslim kwa hivyo inampasa muislamu anatakiwa muumini ayakuwa ala hadharin min atahridh awe katika hadhar njoo ya zile tahridh zinazotoka kama hivi kaabil malik aliletewa tahridhat huridhah min qibali bani salama alichochewewa hapa na hapa hapa na hapa jamaa wamwambie ende akasema urongo ende akatafti udhuru kama walivyofanya wale mukhallafun Hii natubainishia ya yakhwan, dauru mada, at-tahrib fi hayati al-Muslim Kuna kipenge ambacho kinaitwa tahrib kuchochea katika maisha ya Muslim Unatakiwa kama Muslim uwe mada, uwe thabit Wakati unapukuta hizi tahadiyat, na unapukabiliana na hizi awarif Na unapukabiliana na hizi akabat katika maisha ya koza tahrib Uwe na hathari Kwa mba hili jambo Ni jambo ambaru napelekea wewe Kuteteleka katika maisha Kuteteleka katika msumamuwa kwa dini Kwa hivo utapitia wapi Na utasmama wapi Kabin malik Lawla anna allaha subhanahu wa ta'ala Thabbata Law kama allaha subhanahu wa ta'ala Haku mthubutisha Angeli teleza Kwa sababu alikaribia Hatta arattu anarjiha ila nabii sallallahu alayhi wasallam ha fa ukaziba nafsi na ingalikuwa ni kosa kubwa juu ya kosa nyingine kubwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam ili bakia kidogo peke yake kwa hivyo hii ekhwan inatupa hadhari hadhari kubwa sisi waislam juu ya dau ya wale muharridun wale wachochezi wachocheezi ni watu ambao wanakuja na shubha hii waliokuja nayo ni shubha walimletea ka'ab bin malik shubha mina shubha zilizooathiri katika aqidati na istiqamati walimletea shubha ambazo zinamuathiri katika aqida yake na katika istiqama yake aliyosimamisha mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam haya mambo yako katika maisha haya mambo yako katika maisha ya muislamu unaoje kusimama katika istiqama halafu huko kitahamaka unapata dhahri na unapata uchochezi unapata uchochezi hapa na pale sasa ikiwa huna ithbat huna thabata na huna alilm alqawi ambao ni silaha ya muislamu leo elimu ya sawa sawa elimu ambayo inasimama juu ya kitabu Allah na sunnati rasulilah sallallahu alayhi wasallam ala fahmi salafina salih rahmatullahi taala alayhim unaanguka na hivi ndivyo inavyotakiwa awe muislamu kama alivyokuwa katika mwenende wa Ka'b bin Malik radiyallahu anhu wa radha. Bidhaya mafunduzi ambayo tumeyapata tunakwenda mbele. Anasema Ka'b bin Malik fa qultu lahum. Nikawauliza. Hal laqiya hadha ma'iyya min ahad? Wasa jamaa walipokuwa wanaendelea katika uchochoizi wanamchochea wanamchochea wanamchochea na hii ataka kusmama katika uli msmamuaki ataki tena kuharibu ati arudi kumtume sallallahu hali wa sallam indi akabadilishi ampe manino mungine kalla hatha na yumkin katika muwe waki amipitisha anahu qaimun maa sitq amismama na ukweli harudi tena nyuma kwa ibu sansa ikambi dikahb almalik au riza swali nzuri akaoleza hao jamaa mimbani salama akawaambia hal laqiya hadha hal laqiya hadha maaya min احد je jambo hili yuko mtu mwingine ambaye pamoja na mimi yamemtokea mambo kama haya au haya yalionifika mimi yuko mtu mwingine ambaye vile vile na yeye alimfika قالوا جماعه وكمجيبو بن جماعه بنو سلامه نعم احسنت ويلا لازم انا اولize ki mara kwa mara kwa sababu ya nani جماعه بنو سلامه قالوا نعم وكasema ndio لقيهو معك رجلان haya mambo ambayo yanajokufika wewe yaliwafika vile vile jamaa wawili watu wawili قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قال ها جماه ويلي الفتثنيا قال ها جماه ويلي ولسما مثل ما قلت منصوب مثل, مثل ما قلت ولسما يلي ambayo wewe umesema yani nini walisema kweli jamaa wengi wa wili fa kila lahumah mithlu ma qila lak wakaambiwa hawa jamaa wili vile vile ulivoambiwa wewe kwa sababu na wao vile vile waliambiwa ama hadha faqat sadaqa fa qum hatta yaqdi Allahu fik kabi al malik asem nilikopata jawabu hiyo nilipoambiwa maneno hayo na jamaa hawa wa baimbani salama anasema fa dhakaru liya rajulaini qad shahida rajulaini salihaini qad shahida badran wakantiaje mimi jamaa hawa wawili ambao ka'b bin malik anasema salihaini watu wawili ambao ni wema qad shahida badran watu wawili ambao ni wema na walikuwa ni miongoni mwa wale walio shahudia vita vya badr fihima uswa hawa jamaa wili ambao wametajwa jambo la kwanza qahbin malik wasafahuma bimada wasafahuma bi salah aliwasifu kama jamaa hawawili walikuwa ni watu wema rajulain salihai watu wawili ambao walikuwa ni wema jambo la pili anasema qad shahida badra walishiriki katika vita vya badra kwa hivyo hii kwamba wao hawakushiriki katika hivi vita vya ghazwa katika ghazwa ya tabuk si alama ya kwamba wao ni wanafiki kalla hashalillah kwa sababu kama walikuwa na unafiki wasinge shahudia vita vanini vitovabadha vilikuwa ni vigumu zaidi kuliko vita hivi vya tabuk ilile likuwa ni furqan baina alhaqi walbati na hawa jamaa wali shiriki kwa hivyo iko alama ya nifaq hakuna alama ya nifaq anasema ka'bin malik feehuma uswa hawa jamaa waliotajwa Hau watu wa wili waliwa waniambia Banu Salama Ni watu ambaho Ndani hao kuna uswa Yani kuna kiegezo chema Kuna mfano mwema mimi naweza ni keegiza <coughs> Kuna mfano mwema mimi naweza ni keegiza Dasa hili jambo Kwa kaa bin Malik lika mtuliza Na mpaka hapa ya kwanu kuna fonzo kubwa tunalipata katika hadithi hii يقول العلماء ان الانسان او ان المسلم ينبغي ان يتخذ لنفسه قدوه او waswa muslim anatakia sawazote ajitafitie uswa hasana au ajitafitie qudwa hasana katika maisha yake khassatan fi zaman alfitan hasa katika zaman za fitna Katika wakati Angalia mtu ambaye na msimamo wako Kwa Kwa sababu sababu Al-uswa Al-hasana al-muslim Ala Ala al-din kuwa Kuwa thabit dini yake ಿ ಅಂಬ ಹಸು ಹಸಿಲಾಮಿ ukingalia <Sans> katika mazingira hivi unaona watu wamekorogeka unaona watu wako katika hali ambayo haiko sawa haiko katika maadili mazuri haiko katika manhaj iliyo iliyo inayotakiwa ili, ili, ili, ili, watu wae ndani yake manhajio sasa tandur yaminan wa tandur fi shamalik wa tandhur baina yadayk wa tandhur fi khalfik fala tara ahadan تقتدي به هون انتو عنبائي وناوزا كفتنا نائ إلا رجلا أو رجلين اسفكوري بجام تموجا أو توعين هاو وانجا ما وانجين وكيوانجالية ووتهم يكون ناماج هل ينجيه قتك وقطوفو هل ينجيه قتك بلع هل ينجيه قتك خرافات هل ينجيه قتك منكرات هل ينجيه قتك انحرافات هل ينجيه قتك الباطيل وينجيه فلا تختر wewe sio kajaidaika na hawa jamaa wengi ukiangalia wengi ni wa ambao wamekwenda kombo wale ambao wamesimama katika thabati kama wewe ni wachache rajul au rajulai tamasaka bihaula hawa kwako wanatosha kuwa ni nini uswa kab bin malik akiangalia hili wale jamaa wote al-mukhallafun tulisema katika darasa iliyopita al-mukhallafun kanu kam عددهم بدون و 80 والكوني 80نا كيت ونج لكن هؤلاء هؤلاء كانوا قدوه لكعب بن مالك قدوه كعب بن مالك في كم في رجلين وسبب هؤلاء هؤلاء كانوا من اهل الصلاح وكانوا من اهل التقوى وكانوا من اهل الثبات watu wa kweli haya yanilotokea nazh min nazagat alshaytan wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazh. Ndio hii nazh iliyopita. Ni pepo wa shaitani uliyopiga. Fatakhallafu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wakaba kenyoa. Lakini si kwamba ni kaida yao au si kwamba imani zao nilikuwa ni zili kwa ni dhaifu au si kwa sababu ya aqida au si kwa sababu ya kwamba walikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vinawa vinaacha ubakia nyuma ati mali au ardhi hapana kitu hivi havikua hada kina Ka'ab bin Malik nazugh min nazagat alshaytan tulitaja kule nyuma kosa ile ilompelekea Ka'ab bin Malik akatakhallaf wallahi ya ikhwan ahdhar usiyo kaona ukakosea au ukateleza kadhani ni mali kama vile wanafiq au ile mali aliyoikuwa nayo la attaswif ni kule kuipeleka ile taa yake mbele bas pegeke kuna ndambi nyingine ngewe kampelekea kaabu al-Malik akakosa kushiriki katika hivi vitu kwa hivyo wa ikhwan katika maneno haya tunapata funzo muhimu kabisa katika wakati ambao qallat fihi husuun hasana katika wakati ambao dunia yake kielezo chema na mifano mema imekuwa ni michache kabisa Ukiangalia hivi umma watu wengi eh grupo kubwa la watu ni watu ambao wameingia katika mambo yasiyo sawa <coughs> Wengi kashata watu Dio Allah subhanahu wa ta'ala Bara nyingi katika Quran bara nyingi si faida lakini أغلب yawakati katika qur'ani au aya katika qur'ani anapotaja watu wengi hawataja kwa sifa nzuri anapotaja wale kidogo ndio wanaotajwa kwa sifa nzuri wa qalilun min ibadi ashakur qalil lakini wengi wa indata akthara man fi al-ard wa biluk an sabilillah Wama nasi Walau harasta bimu'minini. Kwa hivyo sifa za uwingi katika kwa Uwingi katika katika Katika Katika aya nyingi Inatoa ishara Ya kwamba si Na ulogo, na uchache ಇ na haki Na ನೌ ಚಾ ಕಟ್ ಕೋರ್ ಆ ಹಕ್ಕಿ ನಂದಿ ukiwa pahali وكيانغاليه هيفه وengi katika watu nji mzima sehemu nzima mtaa mzima watu wote ahlul bidah ahlul khurafat yata'abbadun bimala yam yasbut lafi alquran wala fi sunnati nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma anzalallahu bihi min sultan hivi ni moja wa wa Hawa hawa wewe wewe na na Na shaka kama sisi wengi ma ma yafaluna La, la Usijalishwe na wengi الميزان هو ماذا هو الحق ووا انغاليا حق يبقى و حق ما دامو ndio hii tafuta uswa ukipata uswa moja wawili wa tatu shikamana nao خلاص نتابع مبهله يا اخوان كماليزيا انا اسمع كعب بن مالك فما وئتو حين ذكروا لي الرجلين هاوا jamaa waliponitajia hawa watu wawili أنا سمى كعب بن مالك فمضيته. أنا سماجي. فمضيت. ما معنى فمضيته؟ ها؟ ليش؟ بها بها؟ لا، مضيته، ليش معنى؟ مشيته، لا ليس مشيته. ها؟ ها؟ <تصفيق> ايه؟ لو لا ليس انت لا فما ضيت كعب مالك يقصد هنا إذ ذهب تثبات على الثبات ثبات بتزيدي جوه الى ثبات اللي هو كانوا نايو ساسا ديوني كا اسمه مهم. ديو نيكاكيت كبيساه كتقولوا نسمواهم هم ديما انا فما ضيت اي فما ضيت في ماذا فما ضيت في امري Fama waitu fi karari Nikasimama katika uleu wamuzi ambayo nilikuwa nimeuchukua Kwa sabu hawa jamaa walikuwa na jaribu kufayaje Kumshawishi Tasa walipo tajiwa Kaabin Malik Kwamba anakielelezo cha watu wawili Kama ye Kaabin Malik aliwauliza Man huma ni jamaa gani Akajibiwa Akambiwa huma Moraratu Ibn al-Rabi al-Amri وهلال ابن اميه الواقفي وتوابيل كان يسمع فذلك رجلين صالحين قد شهدا بدر وقبلت جوا وتوابيل تلساء زي ذكر توجوا ماجناهم لكن كعب المالك الي واولى من هما من كده ناني اكاامبيوا مراره مراره بضم الميم مراره ابن الربيع العمري ها والثاني هلال Mpiyasa hawa Bilal bin Omeya aluwa kifi Watuwa wili Majina yao metaliwa kamili Kaha bin Malik anasema fama vaiti Mimi kubada kutajua hawa watuwa wili Ni kiangalia sera zao Ni kiangalia historia yao Ni kiangalia ya, Yale mambo walio yafanya Ni watu ambao ni wema Nani watu ambao nafaa mimi kusma manawo katika thabat Na kusma manawo katika msimamo ulio wa sawa Si watu wa madhambi Hawa bani wa salama Walpukwende kwa Ka'a bin Malik katika riwaya Nijine Walpukwende kwa Ka'a bin Malik Maneno ya kwanza waliumambia Ka'a bin Malik Maa alimnaka Athnapta adh, dhamban kabla hatha Katika riwaya Waliumambia Ka'a bin Malik Sisi hatujuu kwamba wewe umefanya dhambi lingine mbali na dhambi hile mbali lewe umelifanya. Kwa hivu hawa watu ni watu ambao kulu nyuma, hawa kuwa na historia mbaya, hawa kuwa ni watu wa madhambi, hawa watu wa ovu, walikuwa ni watu wa ema. Kaabin Malik, Murara, na Hilal, watu wa tatu. Kanu, rijalan, salihin, walikuwa ni watu wa ume ambao walikuwa ni wema. Ya ikhwan, kumalizia, mwisho kabisa, tumechukua funzo moja peki yake katika hili tamuko lafa mabaiti. Fuzo ni nyewe ni kwamba Muslamo Ida atabayana lahul haq Haki itakapo Bayinika Awa itakapo kuwa bayana kwa ke Na itakapo kuwa wazi Yejibu alayhi anyefbut Anapaswa asimame Thabit katika haki Haki kshabayini kwako Na umepacha watu ambao ni uswa Mempata watu ambao ni kelelezo kizuri kwako fathbut ala hadha alhaq kama thabata ka'b ibn malik radhiallahu anhu na wewe vile vile simama juu ya hii haqi usiteteleke kama alivyothabutu na alivyosimama ka'b ibn malik radhiallahu anhu ka'b ibn malik hakuangalia wale wengi katika wanafe hakuangalia huku hakuangalia kule aliangalia huku na kule akapata kelelezo chake kema ni watu wawili rajulaini salihaini ka shahida badran Watu awili ambao walishiriki badir Walishiriki katika vita va badir Walikuwa watu waema Bas Akathubudhi katika haka Maana yake maninu haya ya ikhwan Sisi leo wa islam Wakati mungine Muslimu Anapata ujochezi Na fitna katika maisha yake Hatha wale ambao katika wa wa dini sawa. Wakati yushowash Anapata Anapata sumum. hapa hapa hapa Sasa hii au au hathbutu. Na huu, haya ಸಹಿ ನಾಂಗ ಪ kwa tahdidia kaab al malik huwa limtihani wa kwanza peke yake unaotingisha kaab bin malik kuangalia hali yako na thabita au la iko mitani mingi mingi na kuja mbele huni wa kwanza peke yake kwa hivyo sisi waislamu tunafundishwa leo unapokuwa umesimama katika thabati umesimama katika haki sasa ukipata ule uchochezi hapa na pale wakati mwingine unaweza kuchochezwa au kuletiwa fitina ya mali fitina ya pesa Fitna ya hivi Fitna ya vile Fitna ya vile Unaweza kukuta muslamo leo Asbaha Hatha al muslim Ala manhaji Allah subhanahu wa ta'ala Wa manhaji nabiye Al manhaji al qawim Ghafla Akateleza Kesho Nimtu magine Ame kuwa mshia Jama'a kumbi Walimfata jana usiku Wakamletea briefcase La pesa La mali Mbaba na wewuna Shida gani bani eba tapia pia maki lele pesa is na shida za pozo te kwanzia leo nywoto wewe sema tu unataka kupa check ambayo yaitwa blank check ni mnajua blank check ni check ambayo unapewa unaandika ile figure unayotaka wewe mwenyewe amount fa yusbihu hadha alinsan fi sabahil ghad rajulan akhar kesho asubuhi ukiamka ni mtu mwingine خلاص اذا fide baad leo ala ahle sunna wa jamaa keshele mtu mwingine mtu mwingine akasema ah vipi wewe bwana nawale jamaa waliomchukua tena waje wao wafanya nyinyi stezahi tushamchukua wwanza sasa ni wetu hata da kunu lisana na maneno haya si lazima yafikie da'ia au si lazima yamfikie msomi au mwana chuoni au sheikh la ai insani tai bashar اي مسلم قائم على المنهج القويم وعلى الصراط المستقيم لا بد ان يزلزل لازمه تنجش بالمغريات والملهيات والمشتتات يعني مامه ما ينملكه هُنا وُكنا وِتشو تشي حتى ارتب ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذبه نفسي Na hili mtoke ya ka'a ben Malik Haka simama atabiti Kwa wewe ukipata uchochizi Ukipata mtu anakuja kukusumbua akili Anakuletea tashwish katika akili yako Wewe akida yako salima Manhaji yako salim Thabati yako yiko sawa Aja mtu akana wewe dakika tano peke yake Hakombia wewe vana humusimamu hauko sawa Kwa sababu ya hivi na hivi na hivi Ha, haya manina kukiri, ya kikwingia Wewe uliza Nani mwingine ambaye anamismamwa kama wangu Wa angalia wale watu ambao Wanamismamwa kama wako Ni watuwema watu wako katika thabat Aula wakio ni watuwema Simama indelea mbele Wele manenu yakuja hapa napale Yutupi li ambali Ya natukea kawaide katika maisha Ya monadamu Asal Allah al-Karim Rabbana arshi al-Azim An-Yarzuqani wa iyaakum Al-Ikhlasa Fil-Qawli wal-Hamal Wal-Taufiqa wa-Sadaat وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته